وعين الصلاة الحاجة أرقى أمغسلها وحاجة نار قلب بيوم نزلها يا يهي والله حاجة نار قلب بيوم نزلها بجل ليا بجل بجل ليا ضلع واحد ضلع واحد علي رختص دموع العيد ما يهجع قلبه سعار نصيد بلش نوع برش لعوان لا رعايا قولها آه آه آه آه لو لا سقوط جنين فاطمة لما هناك تشابه ترها أنا ما عرجت على الحسين عليه السلام جزافة لا ترى هناك تشابه بين الزهرى وبين الحسين صلوات الله عليه ترى يا زهرى أنت بكيت على المحسين ما شفت المحشنها كان في احشائك وقتلوه. لكن الحسين عليه السلام ذبحوا رضيعه على يديه وهو ابن سبتة اشهر لما جاء به الى امه احتضنت ونادت وولده ورضيعه. يبالب لابنيه ولو أعلى كل صبحانه يا ومسيه له لا احتراق لهم في الغاب أربعون وشتون